بعض الناس ان لما القناء او الكباية تتكسر يبقى خادت الشر وراحت تلاقي الحاجة احدى ربنا يحفظها وفجأة ابنها الصغير راح تكسر الكباية ابو راح يضربه تقوله ما تضربوش خلاص خادت الشر وراحت اش عرفنا ان الاناء اللي كسر ده خد الشر او جاب الخير ها يعني هل هو بيملك ان هو ياخد الشر او يجيب الخير لا يملك ذلك الا الله سبحانه وتعالى وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير فالاناء لا ياخذ الخير ولا ياخذ الشر ولا ياتي بالخير وانما الذي ياتي بالخير هو الله سبحانه وتعالى طب الصواب نقول ايه الصواب لما يتكسر الاناء نقول قدر الله وما شاء فعل يبقى بدأ نقول خاد الشر وراح نقول قدر الله وما شاء فعل بعض الناس بتعتقد وخصوصا الناس الطيبين الكبار مثلا قاعدين ففجأة الحاجة قاعدة في البيت وفجأة بنتها قامت عشان تكنس البيت بالليل تقول هيا بنتي اوقع تكنسي بالليل يا حبيبتي وانت مش عارفة ان كنس البيت بالليل بيجيب الخراب مين الألن اللي يجيو الخراض؟ طبعا الكلام ده كله ليس عليه أي دليل بل إن بعضهم لو مثلا زوجها سافر لبلد ما فلما سافر فابنها قام بالليل عشان يكنس بيقول لها حبيبي أنت بتكنس البيت؟ يبقى ابوك ما هواش راجع من السفر، فتعتقد إن في البيت ده دليل على الإن ده الرجل مش راجع من السفر وكل دي من الاعتقادات الخاطئة اللي نتمنى إنها تغيب بين المسلمين وبعضهم بيظن ان فتح المقص بالليل وقفله يجلب للانسان المصائب وهذا ايضا من الاعتقادات الخاطئة احيانا واحد احد مع صاحبه فبيقول له اخبارك ايه فلان يقول له الحمد لله رب العالمين ها دخلت كلية قال له اه دخلت كلية ايه يقول له بص بقى امسك الخشب دخلت كلية الطب واحد تاني قبل صاحبه ها فلان دورت على وظيفة او دورت وليقيت الحمد لله ربنا اكرمني بوظيفة خطيرة طب اتوظفت فين امسك الخشب اتوظفت مخرج كبير في قناة اكرا اه فلان اتعينتي كذا كذا فيعتقد ان كلمة امسك الخشب هي التي تصرف العين والحسد عنه وده خطأ لان الذي يصرف عنك العين والحسد ان انت اولا تستعين بالله وان انت ترقي نفسك يبقى مطلوب حاجتين اخي وحبيبي مطلوب حاجة من اللي ربنا انعم عليه إن هو يرئي نفسه ومطلوب من الثاني اللي هو شاف نعمة ربنا على أخوه إن هو يقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك يبقى ده المطلوب قال جل وعلا ولولا إذ دخلت جناتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله والنبي قال للصحابة اللي هو حسد واحد تاني قال ألا بركت يبقى إذن نخرج من هذا بحكتين لو ربنا أنعم عليك بنعمة إرق نفسك وإحمد ربنا ولو شفت نعمة على حد قول ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم بارك فدي تمنع الحسد وتمنع العين من ضمن الأشياء اللي موجودة فلان الجوز وفلان رايح يبارك له سلام عليكم إزاي فلان بالرفاء والبنين طب ودي فيها إيه دي هي فيها حاجة بس مهمة او هقول لك عليها دلوقتي بالرفاء كلمة جميلة او حلوة جدا بالرفاء يعني ربنا يجعل ما بينك ومن زوجتك وام ود وحب وعشة طيبة دي كلمة حلوة او جميلة انما والبنين فيها مشكلة ايه المشكلة ان كانوا في الجاهلية كانوا بيحبوش يخلفوا البنات وكانوا بيعتبروا ان خلفة البنات دي كانت عار وانتو بعارفين ان كان في زمان في الجاهلية كان وقد البنات فجاء الاسلام فوضح لا خلفة البنات عمرها ما كانت عار وعمرها ما كانت ويحشة بل بالعكس ده خلفة البنات دي بتكون سبب خير كبير جدا واسألوا اللي خلف البنات ربنا بيكرمه برزق واسع وربنا بيحفظه وبيكرمه وكمان البنات ستر من النار وسبب من أسباب دخول الجنة وسبب من أسباب دخول الجنة وصحبة النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد هبة هدية من عند ربنا سبحانه وتعالى سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث كله هبة وهدية من عند ربنا طيب ولذلك النبيع السلام لي قال ليه المنبطلية من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كنا له سترا من النار حديث الثاني من منعان جاريتين حتى تبلغها جاء يوم القيامة أنا وهو هكذا وضم بين أصابعه صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذن صحبة البنات أو خلفة البنات بتكون سبب دخول الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى وبتكون سبب صحبة النبي في الجنة وبتكون سبب النجاة من النار ومن لما عوز بقى أن أنا أبارك لإنسان أقول له إيه خد لك من حاجة أني مش هقوله بقى بالرفاق والبنين هقول بارك الله لك وبارك عليكم وجمع بينكما في خير واضح كده ده اللي كان بيقوله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا واحد بيسأل صاحبه فبيقول له أنت هتشغل مين معك في الشركة يقول له بصراحة أنا عادت أدور ودورتك تقوي لحد أما في الآخر لقيت فلان ده أفضل واحد وأنسى واحد يقول يا راجل حرم عليك ما لقيتش غير الغبي ده ده طور الله في برسيمه طبعا لفظ صعب قوي قوي معنى كده انه هو أثبت ان في ثور للناس وفي ثور لله وأثبت ان ثور الله سبحانه وتعالى حاشا لله أن يكون له كذلك وأثبت ان ثور الله لا يفهم وان ثور الناس هو اللي بيفهم فقال ده طور الله في برسيمه طبعا كلمة جماعة فيها سوء ادب شديد جدا مع ربنا سبحانه وتعالى ده من ناحية ومن ناحية تانية فيها غيبة لمسلم من المسلمين ما هو شتم رجل الثاني يبقى اذا فيها سوء ادب مع ربنا وفيها غيبة لواحد من المسلمين فقوة محد يسألك تقول له ده تور الله برسيمه قوة تقول الكلمة ديت الكلمة فيها سوء ادب مع ربنا احيانا واحد يقول له يعني في مسجد جانبنا بيتبني ومحتاجين تبرع او في في المسجد بنعمل مساعدات للأسر الفقيرة فيقول لك بص يا عم انت مسمعتش المثل اللي بيقول اللي يعوز البيت يحرم على الجامع يا عم يحرم على الجامع ومين قال ان اللي يعوز البيت يحرم على الجامع اخويا حبيبي المال من ربنا وربنا بيستخلفنا في المال ده عشان يرى إذا كنا هنستعمل المال في طاعته ولا في معصيته فالمال مال ربنا أنا معاك لو ما كانش معاك غير مبلغ بسيط جدا لا يكفي إلا لقوت أولادك وزوجتك ففعلا في الوقت ده أن, إن, إن البيت أولى بس أولا في اللحظة ديت اللي يعوزوا البيت يحرم على الجامعة لا ما يحرمش على الجامعة يعني الجامعة ده بيت ربنا سبحانه وتعالى إنما أقول إيه؟ أقول يا أخو والله أنا معذور وظروفه ما تسمحش والفلوس اللي معايا يدوبت كاف في بيتي وأولادي أولى إنما ما تقولش اللي عوز البيت يحرم على الجامعة حياناً ولد بيقول لولده أنا رايح أزور عمي يقول له عمك مين يا حبيبي وخالك مين أنت مسمعتش المثل اللي بيقول الأقارب عقارب المثل ده طبعاً منتشر جداً جداً بكل أسف الأقارب عقارب والكلام ده يخالف شرع ربنا ويخالف سنة نبينا لأن ربنا أمرنا في الرحم فقال فهل عسيتم إن وليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال من صره أن يبسط له في رزقي وأن ينسى له في أثري فليصل رحمه حبيبنا صلى الله عليه وسلم لما جال واحد بقول يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عليهم ويجهلون علي فقال صلى الله عليه وسلم لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المل الرماد الحار ولا زالوا معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك اوعى تقول في يوم من الأيام الأقارب عقارب الأقارب دول صلة رحم ربنا أمرك أن أنت تصلها والنبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن أنت تصل أريبك اوع فيهم الآن تقول الأقارب عقارب حتى لو هم أطعوك أنت تصلهم ولو حتى بالمكالمة ولو حتى بالرسائل ولو حتى بأن أنت لهم هدية ولو حتى أن أنت في العيد تتصل وتسلم عليهم أحيانا واحد بيوفق رصين في الحلال زي ما بيقوله بيجوز فلان على فلانة وبيحاول بقدر الامكان يعرف مثلا ان فلان عنده بنت فاضلة وعارف ان فلان عنده ابن فاضل فيحاول يوفق الاثنين ويمشي في جوازه كده عشان ربنا يكرمه وياخد اجر تأسيس وإقامة بيت مسلم لكن احيانا بيحصل مشاكل احيانا يجي يوفق جوزتين مع بعض البنت تقع في واحد مش كويس او الولد يقع في بنت مش كويسة والاثنين يجوا يتخانقوا معاه يقولوا انت السبب في الجوازه ديت وانت اللي عملت فينا وانت اللي وقعتنا في العيله ديت فيجي واحد يقول انت يا ابن الحلال ايه اللي خليك تمشي في الموضوع ده انت مسمعتش المثل اللي بيقول امشي في جنازة ولا تمشي في جوازة طبعا المثل دوات غلط وما لقيه الصحة بتاعه الصح بتاعه امشي في جنازة وامشي في جوازة وانت بكل ما في الامر اللي انت بتقدم الخير وبتقول للناس يا جماعة انا لا اعرف مكنونات الصدور انا بوفق الاختي دي مع الاخ ده والاخ ده مع الاختي دي ولعلت الدول مع بعض انا معرفش الناس دول الدخلياتهم ايه انا كل ما في الامر باخد بالاسباب يا جماعة ونفسي اقبدي من الخير عشان اعفاف بنات وشباب المسلمين لو حصل ان جت مشكلة بعد كده دارت ما بينكم انتم البداية جماعة انا لكم على بعض وانتم اسالوا على بعض وحاولوا تتحرق المسألة لكن لو حصل مشكلة انا مليش زنب في الموضوع فاذا في النهاية امشي في جنازة تاخد اجرها وامشي في جوازة برضو تاخد اجرها احيانا يقولك فلان فلان مات فتجي تلاقي واحد يقول ايه فلان الفلاني دفن في مثواه الاخير وكان ده غلط لأن المسوى الأخير كده المسوى الأخير عمره مكان القبر المسوى الأخير ده القبر بالنسبة للناس اللي بينكره الأخرى وانت ما بتنكرش الأخرى، انت عارف ان في أخرى وفي يوم قيامه.. فهي جنة.. وفي نار وما المسوى الأخير فانش محمود المسوى الأخير إما في الجنة وإما في النار ربنا يجعل مسوايا ومثواياكم للجنة يا رب العالمين أحيانا واحد رايح يعز واحد فداخل يا عزيز فداخل السلام عليك فلان ووالدك توفى الله يرحمه الرحمن الرحيم وسعى في حياتك كلمة الباقية في حياتك توهم ان الرجل ده كان ميت ناقص عمر فربنا يكمل النقص اللي حصل في عمر ده ويدولك انت طبعا الكلام ده غلط لاني ما فيش حد بيموت ناقص عمر قال جل وعلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها طيب أقول إيه للواحد لن راح أعزيه قول الكلام اللي هتسمعه ده ونختم به إن انت متقابل واحد وعايز تعزيه قل له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده إلى أجل مسمى فالتصبر والتحتسب قال الشيخ الألباني وهذا الحديث أحسن ما يعزى به مش قادر تحفظه قل له عظم الله أجرك أجرك الله أي حاجة انما ما تقولوش البقية في حياتك لان ممكن رجل يصدقك فيظن ان فعلا الحياة بتاعت قريبه اللي مات هتكمل عنده ربنا يجمعنا وقاياك مع الخير تعالوا نكمل بكرا ان شاء الله مع صراع مع الامثال ونصحح الامثال الخطأ اللي بتشاع بين بعض المسلمين علشان كلنا عارفين انهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد نتقابل بكرة إن شاء الله مع الصراع مع الأمثال الجزء الثاني بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عايشين في دين العمر الصارع من دومات الدنيا والشهواء Shera